طائفه اخرى لم يصلوا فليصلوا معك والتات طائفه اخرى لم يصلوا فليصلوا معك والياخذوا حذرهم واسلحتهم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 فإذا طمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن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 119. إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما